وما من دابة في الأرض ولا قائر يقير بجناحيه ولا قائر يقير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرّقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كذبوا بآياتنا وهم وبكم في الظلمات من يست Ilah illahu huwa man yashaa yaj'aluhu ala siratin mustaqim qul ara'aytakum in عذاب الله allahi aw atatkum as-saa'ah aw atatkum as-saa'ah aw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 فلولا إذ جاءهم بأسنا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قتت قلوبهم ولكن قتت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أضواف كل شيء حتى إذا سلحوا بما أتو أخذناه بغتة أخذناه بغتة فإذاهم بلسون